<تصفيق> لو ترجمت بعض الكتب ووزعت بأعداد كبيرة ويعني إليت أن الهيئات الرسمية يعني كالإخوة زملاء خير وزارة الإسلامية والإخوة في الإفتاء وإلى غير ذلك، لو أن هذه الجهات الرسمية عملت على ذلك التنسيق مع المراكز هناك قبل أن يتحرك غيرهم، مما لا يدققون في الكتب التي تترجم، لا يدققون في صحة الترجمة، قد لا يكون عندهم خبرة في إرسال الكتب إلى هناك أو طباعتها أو نحو ذلك من الأشياء التي أقترح أن تعمل. كنا قبل فترة أنسنا كثيرا بال.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 Kanskı prak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 في نفوس سواء المسلمين أو في نفوس غيرهم ينبغي علينا نحن أن نعاملهم بنقيد ما ما أرادوه في ذلك من الأشياء المهمة أيضا ألا يكون يعني كلامنا كالبركان الذي يثور ثم لا يلبث أن أن يخمد أو أن يدفعنا يعني حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو بلا شك قرأت عيوننا ويعني أحبوننا من أنفسنا لا يدفعنا ذلك لارتكاب ارتكاب يعني أنا وصلتني على هاتف الجوال بعض الأشياء التي فيها نوع من ال مثل مثلا ما ينسب إلى رجل اسمه أحمد خادم المساجد النبوية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وقال له كذا وكذا وهذه يعني يعني فرية قديمة منذ أربعين سنة رد عليه الشيخ من باد رحمه الله ولا يزال إلى اليوم كل مرة تنشأ من جديد فأرسلت إلي في في يمكن قراءة الألف حرف ما أدرى كم أخذ وقته وهو يكتبها النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر ببدعة إنما ينصر بسنة كون الإنسان يقول نريد أن نصره صلى الله عليه وسلم بشيء نحن نبتكره يعني ينبغي الإنسان أن يتبع ولا ولا يبتدع من أهم الأشياء أيضا أنه لا يكفينا فقط أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم فقط بألفهنا لا بد أن نطبق ذلك في أفعالنا يعني أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم كل كما كان يأكل، يلبس كما كان، اجعل مثل ثوبك. اجعل وجهك مثل وجهه صلى الله عليه وسلم امرك بإعتناء لحيتك امرك بأن لا تسبل إزارك أمرك صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المسجد امرك بصلاة الوتر امرك بصلاة الضحى أمرك صلى الله عليه وسلم يعني امرك بأشياء معينة لا أن تفعلها إذا كنت فعلا صادق في محبته أما يا أخي الكريم لما يأتي واحد يقول اللهم صلي وسلم عليه يا رسول الله نقول له طيب أنت ما تصلي في المسجد يقول والله يا أخي في عالم قال إنه ما هو واجب طيب أنت مسبل إزارك والله في عالم قال إنه إذا كان لغيرك ولا أنت سبحان الله يا أخي. رسوله أنت تزعم حبها، يعني لو كنت صادقا فعلا في في زعمك لما حبته النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما قال ماذا نقول إذا قال الرسول لنا ضيعت سنتي والله مبقيها. لا بد أن يكون هناك شيء عملي يدل فعلا على مثل هذه المحبة الصادقة. وسنتي إلى شيء يعني سنتي إلى بأكثر تفصيل. لا مع ضيوفنا القادمين بإذن الله تعالى الذين أرحب بهم.